وضعت النومة الصلاة وأشوف حال النومة الصلاة لا بيطلع من الانتسبة ولا بيبذل؟ نفتح نومة غير ما عنديش مفريد I'm going to to the center of the bus. اما انا معاك يا كمان بتعدى صفقت عليا ماشي انا مش عارف ولازم لازم, لازم احط تحت الاتصال بوز كاش عشان الجسم ما ايه ده بعد كده بفتح بالسكالبل قدام تفتح تبقى تبقى ميت فيها فوق لازم قدام يا بطلع على الفرن والفتح بتاعي يبقى في الـ anti mesentric يعني نعمل الـ S والنجية اللي فوق بفتح فيها بفتح في الـ anti mesentric في زي كده فالله عدد رفول الحوجي هبدأ أخير الانفجستر بإثنين من الانفجر بسوك شرباتر زي اللاب بالقاشر بعد كده هعمل فلاشنج خلاص؟ من على <Teatro> <تصفيق> and this is to the end, khali ya wald lewas sawadna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 في البيوت سي من الولان اللب هعمل نصف لكم ايه تاني اتنين او مات انا عايز اعمل كاسيطرائزيشن لو انا بدخل لو انا عايز اعمل كاسيطرائزيشن في الحيوان ومش قادم انا دخل كاسيطرائزيشن رجل البيت من تحت كونالبينس في او من فجينا خلاص? وسادة نزدودة بيه كانت في الولايه ومده في اليوركا او في الوريسرا ومجنفتح الولان ودخل زي طب ليه من اليورين بلادر وادخلها ريترو جريت وانا بدخلها لو عندي لو عندي كون لو عندي كيومر. لو عندي رابشر من لو عايز لو عايز مفتوحة. انا اخير بس نفسك عشان انا نفهم نفسك ده مكان عملي او مكان عملي انا انا اتتنى مع انا عملية في البلد المشكلة ازاي بتيشت عندي المشكلة اللي اللي هي الوسائل اللي عندي اللي دي المشكلة يبداك اول خالص أول حاجة أول الكيسس تقدر كيس حيوان <تصفيق> اللي <الربلش. تصفيق> نيشن او كان عنده او كان عنده يون انتينشن وفجاه واحده ما عادش داخل لا خلاص ده سبيها يا يكسر افكار البلد و يسافرها سيستغرافي سيستغرافي سيستغرافي ماهي مادي يوروغرافي دوسل هو لون البلد و لكن هذا يوجد بلدنا بلدنا بلدنا بلدنا بلدنا بلدنا بلدنا بلدنا بلدنا بلدنا بلدنا بلدنا بلدنا بلدنا بلدنا بلدنا بلدنا بلدنا هو اللون الالدار أو بعمل اللي مع بعض بعمل موسطين ونكات مع بعض ونفسها ضبط كونتراس بعندك ثلاث أربع من الكونتراس يعععني ما يعني, يعني زي هو اللون خلاص تاني حاجة يعني بعمل نيجا كنا نعمل التاني إن شاء الله وقت نعمل الاثنين مع بعض ضابط كونترس بحجي مادة بالترافع إجا وفي نفس الوقت بحجي بعمل الاثنين ها سلام أي كربورات أو أي مشكلة أو أي رابشر موجود في غرنا البلد بس هذا العدد سريع اللي هو الكونترس Four. Cool. الشيء انسيش بفتح جم البن بس الانسيشن الانسيشن بتاع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 Есть еще что-то? ععني أفتح العملية لازم أفضّل دولاراً من اليوان بالكسيف. تبعنا عندي المشكلة بالكسيف هم ما تدخلش. أفضّل لنا الظهر معناته إزاي؟ فس بايريشيس. وفي حاجة أخره. لو جهنا ندخل بالكسيف. يأي ما سحبها السريع. يأي ما جمس سريع. واس بسحب اليوان اللي نبي سريعاً في خلل الظهر أو بالساكشن ماشين عندي مشين اسمه ساكشن مشين. خلاص تشيد لأي فلوت موجود في بقى.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 اي هالورجن بخيقه في انفير من الصوت شربتر بالنسبة او يو خلاص؟ بعد كده عندي لازم لازم اكس لازم اكس تاني رقم واحد. خلاص؟ لازم الحيوان ما الحيوان بيعمل بيزود او بتاعه خلاص؟ ما دراس بتزود اليورين او الضبط. لسه اليورين الى الضبط فهاجأة. ما زودش اليورين هو مين؟ هو الرقاب. رقم ده لها رقم بعض. لازم اركب كثيراً في الحيوان. لازم الحيوان دايماً فيه اولاد. في كتير اشان لو عندي مشكلة او لو عندي كالكولار او عندي افلة او ديه اللي يسرب اليورين هيجمع فين؟ في اليورين. في اليورين.